بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من نولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجذك يتيما